بَإِنَّ اُثِرَ عَلَاءَ انَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِفْمَن فَآخَرَانِ يَكُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا, فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين